ياسر أبو يا برجال ياس الأب وعمار عين هلا بالفتحة وبيسحب يا هلا برجال ياس الأب وعمار عيل أبو البطون قده حشر قده حشر طل المارد فتحاوي ليزي للعار ليزي للعار لمبيدين جالك يا ياس الأب وعمار لمبيدين جالك يا ياس الأب يا هلا رجال ياسر ابو عمار هلا عين انا بالفتحه وبصح تني ضروا يا هلا رجال ياسر ابو عمار لما نزل الشبيب في الانتخابات في الانتخابات اخذوا كل المقاعد في الجامعات في الجامعات همتين جالك يا ياسر ابو عمار همتين جالك يا ياسر ابو عمر. أنا عين أنا بالفتحة وتصفي النضال وياها لا برجال يا سل أبوعمر يسبر جال أبو عمري الأرضية أتحاوي بكلاجنكم وكل الدام الكوفي نسر في نبذ العمالية، طلّ طلّ الفداية، نبذ العمالية، فجرنا فج بونو حيّ الله الفتحاوية، حيّ الله عمر اصدر قرار فتح ثوره فتح نار عمر اصدر قرار فتح ثوره فتح نار تحرق جيش الاستعمار كلة ناس الشهاديه كلت ناس الشهاديه شببتنا الفتحاويه شبيب كبير وقويه على درب ابوعمر نعلي رايه الحرية الحريه الحرية, الحرية شببتنا الفتحاوية شبيب كبير شباب تملت حاويه شباب كبير وجاويه على دربك أبو عمار نحن يغيت الحرية, الحرية الحرية الحرية في المدارس والجامعات شباب تعلل الرايات في المدارس والجامعات شباب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 صغير ثورة عالصحيونية هاي هاي هاي اطلع يا دامرنا وهلوا وضو الكورة الارضية هاي هاي هاي ما خلقناش نعيش بدل خلقنا نعيش بحرية هاي هاي هاي أجود إسحنا جايين شابيبا بالملايين هيه هيه هيه ما بنكله ما بنلين ما بنها بالمانية هيه هيه هيه شيل العصبة على الحدود عان الطف الغربي واللي بد في تعود يسجل فتح الأمين كعلمنا بعم ما جاوم هجيش الغضب كعلمنا بعم ما جاوم هجيش الغضب واحنا جندا كل حرات واحنا جندا كل حرات شابي بفتحاويين لا حعالم الأصل لا لا إحنا من جبل يمن الكيفا دوي القسام داير في وجه الظلام البرغوث ابو القسام داير في وجه الظلام بيصرخ من خلف القضبان بيصرخ من خلف القضبان فلسطين العربيه جيش العام والفلاح الله الله في العام الخمسة وستين إن بالملايين آه في العام الخمسة وستين إن طالقنا بالملايين واحنا جندك يا فلسطين واحنا يا فلسطين ويا ويل الصهيونية لا حول على لا Sharin al-Asifa, wa'hna la asafina. Sharin al-Asifa, wa'hna la asafina. Wa'hna liduna fil bahar wa'alfa tihrazin. Wa'hna liduna fil bahar wa'alfa tihrazin. Al-Motiman لا هنا وينا بكتائب شهداء الأقصى ربنا عانينا كتائب شهداء الأقصى ربنا عانينا 1 1 65 ظل الفتحا والما بين 1 1 65 ظل الفتحا والما بين اعلنها بالرصاص والذرات لا دينا على دربك يا معطر باليوم قاعدينا اقسمنا لنعيدك يا دار ترابك غالي علينا اقسمنا لنعيدك يا دار علينا وجهك عربي ما بما بتدل وعيونك فلسطينية هي هي عمر الثورة ما تتحول عنهاوي تهني ضرير هي هي انت المنهج وانت اللي بشعل انت المنهج وانت اللي بشعل غصن زيتون ومظير شلال الثورة شلال والجيل يخلف اجيال شلال الثورة شلال والجيل يخلف أجيال. جيل المستقبل يرجال جيل المستقبل يا شبيبي فتحاويه قلت لك عارض المايد وعيونك فلسطينية <تصفيق> هي هي هي عمر الدوره ما تتحول عنها ويتها تهنضاليه <تصفيق> هي هي هي الله أكبر الله أكبر صوت مكبر فوق المنبر الله أكبر الله أكبر صوت مكبر فوق المندر مهما عدوا الله يجبر مهما عدوا الله في الضل يدوس العربيات اسمه ياسر يا أبو عمار ما بننساه لو مهما صار اسمك يا عمار ما بننساه مهما صار في القالب رمز الثوار في الجالب رمز في الميدان بندقية يا مال العالي يا ابو عمار يا غالي يا مال من Ai انك عنوان سجدة ابو عمر يا رمز بلادي وبالضل الشالف